وأن يشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظلمنا أن لن تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالًا مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَنَّ يبعث الله أحدا وَأَنَّ لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمي يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأما لا مدريء شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأما منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لم نعجز الله في الأرض ولم نعجزه لَمَّا وأنا لما سمعنا الهدى فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْثًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ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 بَدَا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَئِنْ يُدْرِ نِي بِنَ وَلَمْ أَبْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا إِلَّا دَلَغٌ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتُهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فد إذَا وَأَوْمُ وَدُونَ فَسََعلَونَ مَنْ أَغافُونَا صِرَ وَأَقَل وَدَدَا قُلْإِن أَدَرِي أَغَربُ م تُ وَدُونَ أَم يَ جَعَُ لَ رَّ أَمَدَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ ادَّلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا